قالوا أمر لم نشهده كيف نحلف قال فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله وفي حديث سعيد بن أبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه بمئة من إبل الصدقة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 ولمسلم والنسائي عن أنس أن يهوديا قاتل جارية على أوضاح فأقاده بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله أز وجل حبس عن مكة الفيل وسلط رسوله والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بأدي وإنما أحلت لي ساعة من النهار وإنها ساعتي هذه حرام لا يؤطد شجرها ولا يختلى شوكها. ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يفدى فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتب لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب لأبي شاه ثم قام العباس فقال يا رسول الله إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة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 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجئه الذي سجع عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيته فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل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 رجل به زرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقع الدم حتى مات قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه حظمت عليه الجنة